وهذا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن هل ارتفع عنه الإيمان بالكلية وهل هو كافر حينها لا لكن الإيمان الكامل الذي يردعه عن هذا زال عنه زال عنه إذ لو حصل الإيمان الكامل ما حصل منه هذا فزال عنه هذا